I'll حزين اقشاع راح, راح, راح, راح اللي راح من الالم ليالك كتير احزان يا قلب فيك الغنا بايت حزين اقشاع راح اللي راح من الالم ليالك كتير احزان ويا عين حط صحف دمع ويا عين حط صحف دمع ودمع. It's the وضع ويا الزمن أحلمنا ليل الخوف بعناها من غير تمن تاه الخطار كثير وضع الزمن أحلمنا ليل الخوف بعناها من غير تمن علي I bleed my